وَند أَصحابُ لِجََّتي أَصحابًا النار أَْ قَد وَجدَدنَا ما, مَا وَعدَ نَا رَّ نَا حقم فََجَتُممَا وَعَدَ رَّكُ بمحَق قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم سَبِيِلكِ وَيَبَونَ آ وَجَ وَجُ بِآخَنتِكَافؤُ وَبَ النَّهُ م حِجَاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كل من ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت abun sarum tilqa A'raafi rjalaan ja arifunahum bisemaahum Kailu ma agunna on kum jem'u kum Wama tastakbirun Aheulõi الذin aqsemtum la yänaluhum allah berahmah Udخulul الجenne laa khaufun تحزنون. وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ بل يوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون